Fifty Languages Tootra Shira Thalاثة وعشرون Thalاثة وعشرون أجب قرر لغواب زخر زغش أن تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات إسباني بزر أين تعلمت الإسبانية أين تعلمت الإسبانية برتغال هل تتكلم أيضا البرتغالية هل تتكلم أيضا البرتغالية أر بزري ماجو نعم وأتكلم أيضا شيئ من الإيطاليا نعم وأتكلم أيضا شيئا من الإيطاليا سز خاب دغ ووق الشئ أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا بزخر؟ <تصفيق> اللغات متشابهه إلى حد ما اللغات متشابهه الى حد ما اخر دغو قزغره اوه استطيع ان جيدا استطيع ان افهمها جيدا. أو وتخنر حل لكن التكلم والكتابه شيء صعب لكن التكلم شيء صعب جيري خو قونغباو خسشخ وما أزال اعمل اخطاء كثيرة وما زال اعمل اخطاء كثيره سوشو رينو سقا تري زيزي ارجو ان تصحح لي دائما نطقك جيد تماما نطقك دك عندك لهجه بسيطه عندك لهجه بسيطه وقز دجر قواشه يستطيع الشخص ان يعرف من أين انت يستطيع الشخص ان يعرف من اين انت ترى وين دشف بزر ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ بزر الزشرة غشر كرسخم هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ صدفد تتح بغف در؟ أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ جديدم اتس لا أعرف اسمه في الوقت الحالي لا اعرف اسمه في الوقت الحالي اتس تصفووووو شيجرب العنوان لا يخطر على بالي العنوان لا يخطر على بالي لقد نسيته للتو لقد نسيته